الله الله ومن أولي عهدت الله وقدم النلها قم الفجر ولا في مصر وحوليها الله الله الله ولا نختر الله الله الله أكبر أمي الدنيا كمن واكثر لو كنت وسبحة مش همسبحة وكفيها الله الله يا ربنا ربنا انت لنا كف و غوث يا الله عجل رحيم لم تنسى يا الله يا ربنا لنا كف و غوث يا الله الله الله يا ربي الله الله ومن صلى الفجر ولا في مصر وحويها الله الله الله على, الله الله على المختار الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكثر طوق وصفحة مش هصفحة وكفيها الله الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا الله من غيرك عز وجل شر العذى واخذهم وبذبا يا الله يا ربنا أنت لنا كف وغوص وموع يا الله الله الله يا ربي الله الله ومن ألبي عالم ترضى قدم نلها خمسا لا تجر ولا في مسر وحولها الله الله, الله على المختار الله الله أكبر أمي الدنيا كمن واكثر لو كنتم سبحانا مش حم سبحة فيها الله الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا الله ربك في ناشا والعيدة واخذهم وفدد يا الله واجعلهم النافيدة وعبرة للناظرين لا انسى لنا كفن و غواو وسن و مو عين يا الله الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي التوب قدام النيلها انصلى فجر و لبي مس روح حواليها الله الله الله على المختار الله الله الله اكبر من كمن واكثر